عليك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة وسلاما ترفع بها أعمالنا خالصة لوجهك الكريم مقبولة غير منقوصة إخوة الإمام فضيلة إمام المسجد الحرام الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد يلقي خطبتي الجمعة ويرفع الأذان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 Muhammad ar al Allah الله أكبر الله الحمد لله هادي من استهداه ومجيب من دعاه أحمده سبحانه وأشكره على جزيل عطاياه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا تلك له لا معمود بحقٍ سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه ومجتباه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واتبع هداه وسلَّم تسليمًا كثيرًا مزيدًا لا حدَّ لمُنتهى أما بعد فأوصيكم أيها النَّاس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله واعلموا أن أعقل الناس من ترك الدنيا قبل أن تتركه واستعدَّ للقاء ربِّه قبلَ أن يُقابِله، وأصلِحَ قبرَه قبلَ أن يسكُنَه ومن ترَكَ ما لا يعنيه، فتحَ الله قلبَه، وشرَحَ له صدرَه، ومن كثُرَ اعتبارُه، قلَّ عِثارُه والحياةُ لا تستقِيمُ بكثرة اللوم، ولا تهنَأُ بكثرة المُؤاخَذات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 معاشره المسلمين الانسان مدني بطبعه لا يعيش منعزلا بل يعيش متفاعلا ليعيش ايجابيا يصادق هذا ويصاحب هذا ويقضي حاجه هذا ويصنع معروفا لهذا ويسدي نصحا لهذا ويفعل ما يستج... ما الشكر وإذا كان ذلك كذلك أيها الإخوة فهناك سلوك أخلاقي ووسلوب اجتماعي خلق جليل فيه صلاح مجتمع وتقوية روابطه ونسر الإلفة والمحبة في أوساطه سجية من سجايا الكرام خلق يدل على سلامة القلب وطهارة النفس ونقاء السريرة هذا الخلق الكريم يتحلى به أناس كرام اصطفاهم المولى عز وجل للجميل وللمعروف همهم الإسعاد والمساعدة لا يريدون جزاء ولا شكور إنه خلق حفظ المعروف ورد الجميل ومقابلة الإحسان بالإحسان وأحسن كما أحسن الله إليك أيها المسلمون والقدوة الأولى والأسوة العظمى في ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فسيرته, فسيرته كلها جمال وكلها حفظ للجميل مع القريب ومع البعيد ومع المسلم ومع الكافر وهذا قبس من هذه السيرة النبوية والجميل الشريفة المباركة تقول عيشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة رضي الله عنها فيحسن الثناء عليها فذكرها يوما من الأيام فأدركتني الغيرة فقلت هل كانت الا عجوزا فقد امتل ابدلك الله خيرا منها غضب حتى حتى اهتز مقدم شعره من الغضب ثم قال لا والله ما اخلف الله ما اخلف الله خيرا منها وقد امنت بي وكفر الناس وواستني من مالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الأولاد إذ حرمني أولاد النساء قالت عائشة رضي الله عنها فقلت بيني وبين نفسي لا أذكرها بسوء أبدا راه أحمد في مسنده واتبر النيو في الكبير وحسن الهيثمي وإسناده في المجمع, في المجمع وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح شاتا يقول أرسلوا إلى أصدقاء خريجة وجاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة رضي الله عنها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنت فقالت أنا جثامة المزنية فقال بل أنت حسانة المزنية كيف أنتم كيف حالكم كيف أنتم بعدها فقالت بخيرٍ, بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله فلما أخرجت قلت, قلت يا رسول الله يا رسول الله تُقبل على هذه العجوز هذا الإقبال قال إنها كانت تأتين زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان أخرجه الحاكم وقال الصحيح للسنادي على شرط الشيخين ومن حسن سيرته عليه الصلاة والسلام وحفظه للجميل ما ذكر من فضل أبي بكر رضي الله عنه إذ يقول عليه الصلاة والسلام ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما أخل أبا بكر فإن له عندنا يداً يكافيه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا خليل لا اتخذ ابا بكر خليل الا اين صاحبكم خليل الله افرجه الترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه كما حفظ النبي صلى الله عليه وسلم للانصار رضوان الله عليهم حفظ لهم جميلهم حين نصروه وآووه وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل دعوته ونصرته واخو اخوانهم مهاجرين وواسوهم بأموالهم وآثروهم على أنفسهم فقال عليه الصلاة والسلام لولا لا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار ولو سلك الناس وادياً أو شعباً لسلكتوا وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس الإثار وقال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبي أي موضع سري وأمانتي فقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا محسنهم وتجاوزوا عن مسئهم كما حفظ عليه الصلاة والسلام جميل الصحابة كلهم تضوان الله عليهم فقال لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحر ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة بل لقد حفظ عليه الصلاة والسلام جميل المشركين فهذا المطعم بن عدي سعى في نقض الصحيفة التي علَّقتها قرش في الكعبة لمقاطعة بن هاشم وبن المطلب لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه أي المطعم بن عدي أجار النبي صلى الله عليه وسلم حين منصرفه من الطائف فتسلح المطعم هو وأهله وبنوه وخرجوا حتى آتوا المسجد ثم بعث إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل فدخل فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت وصلى ثم انصرف إلى منزله من أجل هذا كله قال النبي صلى الله عليه وسلم في أسر بدر لو كان المطعم ابن عليه حياً ثم كلَّمني في هؤلاء إنَّتنا لتركتهم له وفي رواية لو كان المطعم حياً فكلمني في هؤلاء النتنى لا أطلقتهم له أي أسار بدر أخرجه أحمد والبخاري معاسر المسلمين حفظ المعروف والإثراف بالجنيم والإثراف بالجميل يكون لكل الناس يكون للوالدين وللزوجين وللمعلمين وللناس يا جمعين أما الوالدان فهما اللذان يسهران لينام أولادوهما ويجوعان ليشبع أولادوهما ويمتنعان يعني الأكل ليطعم أولادوهما وهما في كل ذلك مغتبطان مسوران والاعتراف بجميلهما يكون ببرهما والإحسان إليهما وتوقيرهما والأدب معهما والبعد عن كل ما يكدرهما فلا تقل لهم عف ولا تنهرهما وقل لهما قولا معروفة وقل لهما قولا كريبا وخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب يرحمهما كما ربيان صغيرا أما الحياة بين الزوجين فهي حياة سكنين وطمأنينة وعيش كريم وقد يقع ما ينغص العيش ويكدر المعيشة ويزعز السقرار وحينئذ يأتي الاتراف بالجميل وحفظ الفضل والمعروف ليعيد السكينة وينشر الطمأنينة ويحفظ السعادة فالزوجُّ هو الذي يكِدُّ ويكدَح ليوفِّر العجل الكريم والزوجة هي التي تحفظ الزوج في غيبته وتربِّي الأولاد وتحفظ المال وتوفر الهدوء والاستقرار في البيت فإذا ما أدرك الزوجان جميل كل واحد ومقام صاحبه ظلَّلتهما السعادة وغشيتهما السكينة ولا تنسوا الفضل بينكم أما المُعَلِّم فهو الذي يبذل الجهد في التعليم والمتابعة والتربية وسروره حين يرى التفوق في طلابه والنجابة في ثلاميذه وحفظ جميله بالاعتراف بفضله واحترامه وتوقيره والدعاء له والحذر من إذائه والإساءة إليه يقول أبو حنيفة رحمه الله ما صليت منذ ما شيخي حمّاد إلا استغفرت له مع والدي وإني لا أستغفر لمن تعلمت منه علما أو علمته علما ويقول أبو يوسف إني لا أدعو لي أبي حنيفة قبل أبوي ويقول الإمام محمد ما بدت ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له وبعد, وبعد حفظكم الله فرد الجميل ينبغي أن يكون بأدب وكرامة من غير منة ولا إهانة والكريم أسير صاحب الجميل الكريم أسيروا صاحب الجميل وإذا صنعت جميلا فازتره وإذا صنع لك جميل فانشره ومن الحكم إنحتوا المعروف على الصخر واكتبوا الآلام على الرمل فإن رياح المعروف تذهبها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل الجزاء الإحسان إلا الإحسان نفعل الله وإياكم بأد كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائل المسلمين من كل ذنب خطية فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله تكفل بأرزاق الخلائق وكفاها وبين لها طرق رشدها وهداها أحمده سبحانه وأشكره شكرا من قام بحق نعمه ورعاها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا سريك له شهادة من عرف معناها وعمل بمقتضاها وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله بعثه للناس كافة فاقام المله واشاد بنيانها واعلىها صلى الله عليه وسلم علي الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه خير الامه وازكاها وبرها واتقاها متبعين ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما كثيرا مزيدا دائما لا يتناهى اما بعد معاشر المسلمين اصنعوا المعروف لاهله ولغير اهله فإن كان من أهله فبها ونعمة وإن, وإن لم يكن من أهله فأنتم أهله وإذا صنعتم, وإذا صنعتم معروف فلا تنتظر الجميل بل اصنع المعروف لأنه خلق لكم والنبيل لا ينتظر الإتراف بالجميل ولا أن يقابل إحسانه بإحسان مثله ولا يريد بمعروفه جزاء ولا شكور والتربية على الفضائل تحمي بإذن الله من الرذائل ألا فاتقوا الله ألا فاتقوا الله رحمكم الله وعلموا أن مما يشق على النفوس أن يقابل الجميل بالنكران ويقابل المعروف بالأذى والتنكر المعروف يدل على لؤم الطبع عافان الله وإياكم من كل خلق النميم هذا وصلوا وسلموا على رحمة المهدى ونعمة المسدى نبيكم محمد رسول الله فقد امركم بذلك ربكم فقال عز قائلا عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وازواجه وذريته بارض اللهم على الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وان سائر الصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم وعنا معهم بعفوك وجودك واحسانك يا اكرم الاكرمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وقاده امورنا اللهم ايد بالحق اللهم ايد بالحق والتوفيق والتسديد امامنا هو ليامرنا خادم الحرمين الشريفين ووفقه لما تحب وترضى وارزقه البطانه الصالحه واعز به دينك وأعلي به كلمتك، واجعله نُصرةً للإسلام المسلمين واجمع به كلمة, المسلم، كلمة المسلمين على الحق والهدى، ووفقه، وولي عهده وإخوانه وعوانه لما تُحبُّوه على الله، واخذ من واصيهم البرِّ والتقوى، وأعينهم على ما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم موفق، اللهم موفق، ولات أمور المسلمين للعمل بكتابك، وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمه للعبادك المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق وهدى يا رب العالمين اللهم احفظ اللهم احفظ اخواننا في فلسطين اللهم احفظ اخواننا في فلسطين اللهم احفظهم بحفظك واكلاهم بعيناتك واحطهم برعايتك اللهم اد الكسرهم وافك اسرهم وااقل عثرتهم اللهم اشف مرضاههم وارحم موتاهم واقبلهم شهداء عندك اللهم حرر المسجد اللهم حرر المسجد الاقصى اللهم حرر المسجد الاقصى من المحتلين الغاصبين اللهم أعلي شأنه وارفع مكانه وارسق بنيانه وثبت أركانه يا سميع الدعاء اللهم نصر جنودنا. جنودنا المرابطين على حدودنا اللهم سدد رأيهم وصوّب وصو رميهم واشدد أزرهم وقوّي عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وانصرهم على من بغى عليهم اللهم ارحم شهدائهم اللهم ارحم شهدائهم واشف جرحاهم وفضهم في أهل مدرياتهم إنك سميع الدعاء اللهم احفظنا. اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيل الفجار ومن شر طوالق الليل والنهار ربنا أثناء في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناع عذب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر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 واما اس فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث الله الله اكبر سميع ربنا ولك الحمد Allahu Allah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 الله لمن حميده. ربنا ولك الحمد الله اكبر الله اكبر الله أكبر.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 وهكذا إخوة الإيمان وفي أجواء إيمانية عظيمة أدى المسلمون شعائر صلاة هذا اليوم المبارك صلاة الجمعة تحفهم عناية الله سبحانه وتعالى وتتنزل عليهم رحماته ومغفرته ورضوانه جل في علاه اللهم هؤلاء المسلمين وفدوا إلى بيتك أتوا طامعين فيما عندك فلا تردهم خائبين اللهم تقبل منا صلاتنا وتلاوة قرآنك وتقبل منا دعاءنا وقضي حاجاتنا في هذا اليوم العظيم المبارك الذي عظمته سبحانك في ملكوتك اللهم أنت الله الملك الحق المبين القديم اللهم أنت ولي المستضعفين وأنت راحم عبادك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك اللهم ارزقنا شفاعة سيد المرسلين وأسخنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم اجمعنا معه في أعلى مقام وارزقنا يا ربنا في جواره حسن الختام نشهدك يا ربنا أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة اللهم أجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن رسالته اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته وحشرنا تحت لوائه اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا منزل القرآن على نبيك العدنان أحينا على القرآن وأمتنا على القرآن وارفعنا بالقرآن اللهم ارفعنا بالقرآن الذي رفعت مكانه وأيت سلطانه وقلت يا أعز من قائل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانة إخوة الإيمان نقلنا لكم في الدقائق الماضية شعائر صلاة الجمعة من المسجد الحرام من بيت الله العتيق في مكة المكرمة نسأل الله لنا ولكم القبول والرضوان في ختام هذا النقل المباشر لكم تحيات الزملاء الذين شاركوا في هذا النقل من المكبرية عاطف محمد الميمني الصوت سلطان بن محمد العمري مدير الأستوديو إبراهيم ابن محمد الصهيل الإخراج بدر بن عبدالله الردادي وعمار ابن أحمد هندية الاشراف العام صالح ابن سليمان الأحمدي لكم تحية من محدثكم أحمد محمد حنتوش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 A o o o o o o o o o o al gra vir анс er tra ja ra vai om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 نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا اننا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبل وهم انيهم احسن عملا واننا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا Aam hesebët anna asohaab alkehf wa alraqim kanu min aayatina aajabaa? Ith ouë alfitya ila alkehf fqaloo robbna aatina min l'dunke rachmeta وهyë illa na min multimodier ingудst福elgas die opияne en ulara een is ons leest te��ang is die ind面ik die ingest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 Laqad qulna idhan shatata ha'ula'i qaumun ittakhadhu min dunihi alahan law la ya'tun 'alayhim bi sulṭanin bayyin faman aẓlama mimman iftara 'ala Allahi وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُم مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذلك مِنْ آيَاتِ اللَّهِ من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 وَكَلْبُهُم بَاسِطُم ذِرَعَيهِ بِالْوصد لَ إِ الطَلَعتَ عَلَيهِمْ لََّتَ مِنهُم فِرَارَ وَلَمُ لِتَ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُ لتَسَ أَلُ بَينَهُم طَلَقَ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 والْيأتكُمْ بِرِزْبٍِ مِنهُ وَيَتَلَ الطَّف وَليَتَلَ الطَّف وَلَا يُشع بِكُمْ حَدَا إِهُم إ إن يَظهَروا عَلَيكُمْ يَْجمُوكُم أَوْ يُريدُكُمْ فِي مَِّتِهِم. أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ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 قَالَّ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ ويقولون سبعة وثامنون